اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغول اللهم إن تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته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 فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ونعندم من استخار الخالق وشاور المخيوقين المؤمنين وتثبت في أمره فقد قال سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله